نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها نوعا إذا مته الشر جزوعا وإذا مته الخير منوعا إلا المصلين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 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَأَى ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعْهِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ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 منهم ان يدخل جنات نعيم كلا ان خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب ان لقدير على ان نبدل خيرا منهم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 خاشعة أبخارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا